والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون 123-إلا على, على أزواجهم أو ما ملكت أيمالهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون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 تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافرين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون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 الفلك فقل الحمد لله، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني مسلما مباركا، وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، ثم أنشأنا من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 ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون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 قد كانت آياتي تتلع عليكم فكونتم على أعقابكم تقصون مستكبرين بسامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْبَعُ الْقَوْلُ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَدَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ 141-أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون 142-أم يقولون به جنة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 أَإِذا مَثْنَى وَكُنَّا تُرَادَهُ وَعِظَامٌ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَأَبَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا, إن هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِيْنَ كُلِّمَنِ فِيهَا إن كنتم تعلمون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 بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون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 وَقُرْءِ ابْأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونْ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونْ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تركت كَلَّا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 إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأن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 أفحسبتم أنما خلقتناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم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 ولا تأخذكم بهما رافعة في دين الله إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما قافعة من المؤمنين الزاني لا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 فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلا فسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها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 ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا أفكون مبينين؟ لو لجاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك يد الله، فأولئك عند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 سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا الله أن تعودوا لمسلي إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن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 يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فاننا نمؤمره بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا أولي القربى أن يؤتوا الربا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفوا ويصفحوا واليعفوا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسو حتى تستأنسو وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون.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 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يضبوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم إن الله خبير بما يصنعون وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يغضبن مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ويحفظن فروجهن وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وليضربن بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا لبنونتهن أَوْ آبَائِهِنَّ او ابائهم او اباء عولتهم او ابنائهم او ابنائهم او ابناء أبنائ عولتهم او اخوانهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير اولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم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 لفضله والله واسع عليم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 إن أردنا تحصنا لتلتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله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 مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دريح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 ومات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من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 ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم, يؤلف بينه ثم يجعله ركاما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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعناه ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دلون لله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم إذا فريق منهم معرضون وإياكلهم الحق يأتون إليه مذعين أفي قلوبهم مرض أمر تابو أم يخافون أي يحيف الله عليهم ورسوله بل أولاد ألكهم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعووا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك ألكهم المفلحون، ومن يطيع الله ورسوله ويخش الله, الله ويتقه، فأولئك هم الفائزين، وأقسموا بالله جهد لئن أمرتهم لا قل لا تقسموا. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع الرسول فإيتى تولوا فإيتى واللوف فإن فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وإئتقيعه تهتدوا وإن تهتدوا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 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ منكم الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوكَمْ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ والله عليم حكيم. والقواعد من النساء الااتي لا يرجون نکاحا اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابن فليس عليهم جناح ان يضعن في غير متبرجات بزينه وان يستعفنا خير لهن والله سميع عليم خير لهن والله سميع عليم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 فَإِذَا اسْتَأْذَنُكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَدْلِ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله رفوع رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أَمْرِهِ, يخالفون عن أمره أن, تصيبهم أن تصيبهم فكنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه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 نفتراه وأعانه عليه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا الموع وزورا وقالوا أساقع الأول نكتتبها فهي تملأ عليه بكرته وأصيلا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 منها مكان ضيق مقرولين مقرولين دعوه ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدة ودع ثبورا كثيرا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادَهَا أُولَئِكَ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دونك ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر, حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا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 لهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.